سَجِيَّ مِنْ اليَمَاسِمِ لِنُورِهِ وَيَرْمِي مِنَ النَّارَاتِ مَرَمَانِي وَيَنْصُرُ لِإِذَا بَاغَتْهُ وَأَرْجُو أَنْهُ طُولَ الزَّمَانِ وَيَحْفَظُ حُبَّهُ وَيَفِيضُ بِحُبِّ الْخَيْرِ مَفْتَا في يوم افترح الاناري صديقي من صديقي من فيبقى ودود القلب عافا في لساني صديقي من يرى الايمان بحرا عزيز النفس ما يشبو بجلناني فللاهوء اتاجر او تشتري ولا العجاب يسبد الجناني ولا النزوعه تنسج بردتي ولا الاحقاد تسكن في الكياني حيا مخلصا عف جريئا سليل يحب الخير مفتاح الاماني يحب الخير مفتاح الاماني صديقا صديقي من, من تراوغه الخطايا فيركب صهوه الخير القراح يفيض على الورا روحا وروحا فيعلي راية الحق الصراحي جميل فعله حلغ السجايا فيبسم ثغره مثل الاقاحي اذا وهب الحليم صديق خير نتاه السعد مايمون الجناحي ومن يرزق سواه فقد دهته مصائب في المساء وفي الصباح صدري من يواسيني همومي